الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم طراط الذي لأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضراط ليس عليك هدام ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء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 يحسبون جاهد أغنياء من التعفف تعرفهم, تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفطوا من خير فإن الله به عليم أليم فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عليهم, عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ لَا يَكْفُرُونَ بِالرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بأن هم <تصفيق> وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون يمحق الله الربى ويؤمي الصدقات والله لا يحب كل جفار أسين وَالزَّكَاةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَضَلُّوا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 أطراق <تصفيق> الذين وَإِن تُرِيدُوا أَثِيمًا فَإِن تُصِفُوا أَوْ تُفْكُوا يُحَاسِبْكُم يُحَاسِبْكُمُ اللَّهُ فَيُظْهِرُ مَن المؤمنون كل من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والالك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعما لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا ربنا ولا